موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء في غطاء ما كانوا وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذين كفروا ان يتخذوا ان يتخذوا عبادي من دوني اوني يا اننا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حدا قل لو كان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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا.قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.